شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدد خذ رفيقك في ا ل أ ز م ا ت أعوذ أنفسنا أعمالنا وأشهد أن عليكم ونستعينه ونعوذ ونستغفره ونستهديه شروري ومن ومن وحده بالله من الشيطان الرجيم بسم بالله سلام الله الرحمن الرحيم الحمد سيئات الله فلا فلا هادي لا إله إلا الله وحده ولا لله ضل له يضلل له إله نحمده إنه يهديه من من من شريك إن وأشهد أن مع ح م د ب بعد فأهلاً ومرحباً بكم د ه ورسوله فأهلاً ل ل أما هذا في قرار ا ا ء ل ط ي الله جريء جديد والقرار ا ل ن ه ا ر د ة من نوع جديد و ا ل ح ي ا ة اللي ا خ ذ القرار ده ش خ ص ي ة من أ ع ظ م علماء المسلمين لكن أ ن ا أ ق ط ع ان أ ك ث ر من تسعين في الميه خمسه وتسعين في الميه تسعه وتسعين في الميه أ و لعلو اكثر من الذين يشاهدون الحلقات لم يسمعوا أ ص ل ا عن اسم هذا العالم الجليل البحر ا ل ث ق ة الذي نتحدث عنه في حلقتنا اليوم أ ن ا عايز أ ق و ل ل ك م ان صاحب القرار د ه ا ل ع ل ا م ة القرطبي القرطبي طبعا مشهور صاحب التفسير المشهور صاحب التصنيف ا ل ك ث ي ر ة قال عنه هذا الرجل كان منقطع القرين في عصره منفردا عن النظير في مصره ويقول عنه ابن حزم ابن حزم الظاهري ع ل ا يقول اقطع أ ق ط ع أ ج ز م أ ق ط ع انه لم يؤلف في ا ل إ س ل ا م مثل تفسير ا ل ق ر آ ن لهذا الرجل هذا الرجل أ ل ف تفسيرا في ا ل ق ر آ ن يقطع ابن حزم انه لم يؤلف مثل هذا التفسير ثم قال ولا تفسير الطبري ولا غيره يعني حتى يعين ويذكر انه هذا التفسير أ ف ض ل من أ ي تفسير آ خ ر من التفسيرات التي ذكرت في أ و التي الفت في تاريخ ا ل إ س ل ا م هذا ا ل ع ل ا م ة المشهور جدا عند العلماء والذي لا يعرفه ع ا م ة المسلمين هو بقي ا بن مخلد رحمه الله بقي ا بن مخلد ا ل أ ن د ل س ي القرطبي رحمه الله وهو من مولد ي س ن ة مائتين من ا ل ه ج ر ة يعني من علماء القرن الثالث الهجري وهو من أ ع ظ م علماء المسلمين قاطب هذا الرجل سبحان الله كان غزير العلم غزير ا ل ك ت ا ب ة غزير ا ل ت أ ل ي ف حتى أ ن ه يضرب ب المثل كالطبري الطبري كان غزير ا ل ت أ ل ي ف وله مؤلفات ض خ م ة ك ث ي ر ة وكذلك بقيه بن مخلد م ر ح الله كان كثير التأليف وله من المؤلفات ما لا وله وكل مؤلف كثير من يحصى س بن ح ا الله ض خ مخلد جدا جدا جدا بقي بن م خد جدا قرار جريء جداً في حياته في وهو عنده 27 سنة أو 28 سنة سنة في ذلك الوقت كان من العلماء المشهورين في بلاد ا ل أ ن د ل س في ق ر ط ب ة خد قرار جريئ جدا وهو أ ن يتجه إ ل ى بغداد ماشيا على قدميه سبحان الله ليه ليه ياخذ قرار زي ده ليترك ق ر ط ب ة ا ل ح ا ض ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ظ ي م ة التي كانت تعرف ب ج و ه ر ة العالم بكل ما فيها من قصور و ح ي ا ة ومساجد وعلماء وعلم وكذا وكذا أ م و ر ك ث ي ر ة جدا الذي يريد الدنيا يجد لها الكثير في ك ر ط ب ة والذي يريد العلم و ا ل آ خ ر ة يجد لها كذلك في ك ر ط ب ة لماذا يترك ك ر ط ب ة في هذه ا ل ف ت ر ة من عمره وعنده سبعه وعشرين س ن ة وينطلق إ ل ى بغداد ماشيا على قدميه شيء علشان في ليه يروح بغداد يتعلم يد سبحان مبهر بغداد بن حنبل أحمد الله فعلا وقرار الجرأة القرار القرار منتهى على ده؟ ده خد خد رحمه الله طيب وليه ماشي على ل ج ل ه ل أ ن ه معوش فلوس تجيب له د ا ب ة تخيل فقير جدا جدا ب ق ي ا بن مخلد رحمه الله هذا وهذا وهذه وهذه هذا وهو فقير معدم لا يملك إلا كوت يومه رحمه الله وكان من العلماء المشهورين برضه العلم الغزير العطاء الكبير الإسلامية التأليف الكثيرة المصنفات الكبيرة لا إلا وكان العلماء القرار للأمة كل يملك معدم يعني من عالم فقير الجريء قوت مشهور يحتاج أنه إ ل ى أ ن يطور علمه في ظن الكثيرين بينما هو كان يعلم أ ن ه ما دامت به ح ي ا ة لا بد أ ن يستزيد من العلم وسمع عن أ ح م د بن حنبل و أ ح م د بن حنبل في زمانه كان أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض ح ق ي ق ة ب ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة وبالفقه ا ل إ س ل ا م ي ف أ ر ا د الرجل أ ن يذهب إ ل ى م د ي ن ة بغداد ليتعلم على يد ا ل ع ل ا م ة الكبير والعالم الجليل أ ح م د بن حنبل رحمه الله فقرر أ ن يقطع هذه ا ل م س ا ف ة مشيا على قدميه وسبحان الله كان يمشي ع د ة كيلومترات ويبقى في م د ي ن ة يعمل فيها بعض الوقت حتى يكتسب بعض المال فيستطيع أ ن ينفق من جديد على نفسه فيكمل ا ل ر ح ل ة إ ل ى م د ي ن ة أ خ ر ى فيعمل بها بعض الوقت ثم يكمل ا ل ر ح ل ة الى م د ي ن ة ث ا ل ث ة و م د ي ن ة رابعه ة أخذ في المشوار د قد إيه؟ أ خ ذ في المشوار ده سنتين كاملتين سنتين كاملتين من حتى ليتعلم ماشي يد بغداد على رجله من كرطبة حتى وصل إلى بغداد ليتعلم على كرطبة ا ل ع ل ا م ة المشهور أ ح م د بن حنبل رحمه الله قبل ما يوصل بغداد بعده كيلومترات سمع ان ً عجيباً سامعاً أ أ ح م د بن حنبل بيته محبوس وقد دخل في ق ص ة ا ل ف ت ن ة التي تحدثنا عنها في حلقه ة نصلاة بن قصة أحمد بن حنبل ح م ر الله قد وصل البلاد وصل وقد الواثق في نصف ل ا في في فعلم يحدث يقول برأي يمتح مسلمين ويمتح بيتي الجبرية بقي حلقة أحمد حنبل أحمد خلق القرآن وكان المسلمين أحمد بن حنبل الإقامة سابقة قصة كان وكان وكان واضع أحمد بن بن بن مخرد أ تحت هذا لن يصل إلى أن يستطيع أحمد ه الرجل الذي قطع هذه ا ل م س ا ف ة ا ل ض خ م ة بعد سنتين من المشي بعد أ ن ترك ق ر ط ب ة بعد أ ن ترك ط ل ب ة العلم بعد أ ن ترك كل شيء ترك أ ه ل ه ترك أ و ل ا د ه و ه ذ ا إ ل ى ب غ د ا د ليتعلم فوجد الذي ذهب إ ل ي ه كل هذه ا ل م س ا ف ة محبوس في ب ي ت ي في ا ق ا م ة ج ب ر ي ة وممنوع من إ ع ط ا ء الدروس وممنوع من إ ع ط ا ء الخطاب أو الكلمات او ل ل ك م ا ت أ تعليم ا ل ن ا الله سلام ماذا يفعل هذا الرجل؟ طبعا دخل في حالة إحباط شديدة إلى بغداد س رسول حديث دخل شديدة يفعل في إلى ل ك ن عن ه قاعد ا يبحث م ج ل س ا ل ل ع م في د ا خ ل مجلس ليحيى ابن معين ويحيى ابن معين رحمه الله من كبار رجال الحديث لكنه طبعا منزلة بغداد ابن ابن كبار طبعا حنبل فوجد أدنى أحنا ويحيى معين معين رحمه من لكنه أ ي ض ا من علماء الحق ك الكبار وليس هذا فقط ولكنه يتخصص في علم الرجال يعني علم, الرجال يعني علم الجرح ر ا ا ل علم ل يعني ج والتعديل يعني يستطيع يقول في الحديث ضعيف يستطيع يجرح أي يصيب أو يعدل أي يمدح في الرجال الذين حديث رسول الله صلى الله عليه العلم أن سند أن بهذا كذاب هذا هذا هذا هذا روهوا الله الله الرجل الرجل الرجل الرجل الرجال رسول صلى وسلم أو أو أو ثقة صدوق فلا يستطيع علماء الحديث أ ب د ا أ ن يعرفوا إ ن كان هذا الحديث صحيحا أ و ضعيفا إ ل ا بعد الرجوع إ ل ى علماء الرجال وكان على ر أ س ه م يحيى ا بن معين رحمه الله فذهب نفسه فيها ذلك ذهب إلى هذه إليه بقيه وهو بقيه ابن الكبار ابن ابن كبيرة طلبة إلى مخلد علماء الحديث مخلد علماء الحديث الحلقة ليتعلم وكانت حلقة ضخمة جداً. حلقة العلم أيضا يعني يحيى معين وكانت جدا كانت ضخمة جدا وكان فيها أعداد كبيرة جدا من من من ومع ضخمة ضخمة ففي يوم من ا ل أ ي ا م استطاع أ ن يصل إ ل ى يحيى بن معين في وسط الزحام الكبير و ب د أ ي س أ ل ه عن بعض الرواه فسألوا عن فلان فأجاب فسألوا فأجاب فسألوا فأجاب فالناس مؤلفة فإحنا فقالا واقف سؤال يسأل السؤال ثالث اللي حاولي كل لي وهذه واحد وهو ثاني عايزين عن معين عن معين عن معين عنده يعني بن بن بن بقي يحيى يحيى يحيى أحد أقف على نصف رجل والثاني خلاص مستعد أ ن يقوم أ ل ا أ س أ ل ك عن رجل واحد فقال من قال أ ح م د بن حنبل انظر الى هذا الموقف هذا إ م المسلمين م ا هذا خير المسلمين هذا فاضل المسلمين و أ خ ذ يعدد أ و ص ا ف ا ل أ ح م د ب ن حمل رحمه الله تدل على كامل التقدير ل ه ذ ه الشخصي ة العظيم ة إ م المسلمين م ا كما سماه ي ح ي ى ابن م ع ي ن شعر بقي بن م خ ل د انفتو ا شيء كبير جدا ين ع ي هذا ا ل إ ن س ا ن بهذه الصفات محبوط في بيت كيف لا أ ص ل إ ل ي ه أ ن ا حاولت أ ن أ ص ل إ ل ي ه منذ سنتين و أ ن اقطع الطريق وهذا يحيى ابن م ا ي ن يشير إ ل ى هذه الصفات فيه ويقول أ ن ه هو شخصيا على جلاله قدره وعلى س ع ة علمه لا ينبغي أ ب د ا أ ن يتكلم عن رجل في جلاله وقدر أ ح م د بن حنبل رحمه الله ف ب د أ يفكر بقي بن محلد أ ع م ل إ ي ه حتى أ س ت ط ي ع أ ن أ ص ل إ ل ى أ ح م د بن حنبل س أ ل على بيته فذهب إ ل ى بيته فوجد أ ن أ ح م د بن حنبل البيت ب ت ا عليه ع بعض المخابرات يعني بعض أ ع و ا ن السلطان من المخابرات ا ل س ر ي ة واقفين على البيت من هنا و ا ق ف ي ن على البيت من هنا ليمنعوا أحمد بن حنبل من الكلام بأي من لكن ي الطاقة بقي المخابرات ج د ي د ة على ا ل م د ي ن ة محدش ع ر ف هو لسه جاي من بلاد ا ل أ ن د ل س لسه منذ أ ي ا م فقرر أ ن يدخل ويضرب الباب ويلتقي مع أ ح م د بن حنبل ويكلمه ولو سرا ك ل م ة أ و كلمتين لابد أ ن أ ر ى هذا الرجل ب ا ل ف ع ل دخل على باب أ ح م د بن حنبل وطرق الباب وفتح له أ ح م د بن حنبل وقال من أ ن ت وماذا تريد فقال أ ن ا رجل من بلاد ب ع ي د ة من هناك من شمال أ ف ر ي ق ي ه أ و أ ب ع د فقال من أ ي ن قال من ا ل أ ن د ل س قال إ ن ك لبعيد يعني ج ا ي من بلاد ب ع ي د ة جدا قال وما الذي جاء بك قال جئت أ ب ح ث عن حديثك فقال أ ن ا في الامتحان الذي ترى قال قد علمت يعني ع ل ن ن ت أ ك ف ي ا ل ا م ت ح ا ن و أ ن ك م ح ب و س في بيتك ت ح ت ا ل إ ق ا م ة ا ل ج ب ر ي ة و م ل ن و ع من الكلام في هذا ا ل ب ل د ف ق هذا ا ل ك ل ا ل ح ي ل ة ي الكلام ولكن احد المحبوب خلاص أ ن ا ع ل م ه و ت ص ر ف إ ز ا ي و أ ن ا م ح ب و س في ب ي ت ه ا م ن و ن ا ت في ا ي ت ك ا ل م ن ا ت في بيتك ا ل م ن ا ت في بيتك ا ل م ا ت ي ب ي ت المهونات في بيتك المهونات في بيتك ا ل م ه ا ت في بيتك ا ل م ن ي و أ ح ا و ل أن أصل إلى بيتك ك ل ي و م أسأل ا ل ص د ق ة ف ت خ ر ج ل ي فتعطيني الصدقة وكأنك تعطيني الصدقة تعطيني أو أو انظروا ل ص د ق ة و ك أ ك تعطيني تعطيني عليه حديثا حديثين من ن الصدقة ثلاثة أحاديث الرسول الله ا صلى وسلم أو أو ي الى إخواني إ انظروا الجهد الضخم جدا سيدنا أ ح م د ح ا م ل لما سمع هذه الكلمات قال إ ن ي أ و ا ف ق على ذلك على شرط ما هو ه ذ الشرط ا الا تظهر في مجالس العلم في داخل بغداد حتى لا تعرف ل أ ن ك لو أ ن ت واحد شحات يبحث عن عن الأموال هنا وهناك ويطلب المال من الناس ثم بعد ذلك هو يظهر في حلقات العلم ويتعلم ويناظر ويحدث الناس تستغرب المخابرات التي تتبع أ ح م د بن حنبل ستعرف أ ن ه يبحث عن حديث و أ ن أ ح م د بن حنبل مازال يمارس التدريس في داخل بيته فوافق ق ا ألا تحضر مجلس من مجلس العلم الأخرى في داخل بغداد ل له مجلس مجلس شريطة تحضر في من ف بقيه بن مخلد على هذا الشرط وظل على ذلك ف ت ر ة من الزمان سنة اثنين أو أو أكتر وهو يذهب في كل يوم إ ل ى أ ح م د بن حنبل يقول ا ل أ ج ر والثواب أ ي ه ا الناس ا ل أ ج ر والثواب يا عباد الله فيفتح له أ ح م د بن حنبل ويعطيه حديثا أ و حديثين أ و ث ل ا ث ة كل يوم على هذه الطريقه ة انظر إلى البحث عن العلم عن إلى ب ذ ه سيديهات الصورة مكتبات جدا جدا الكمبيوترات البيوت مكتبات حنبل على على موجود موجود موجود أو كترة كترة مسند أحمد معظم الـ الـ أو معظم بن في في موجود في الانترنت في أ ك ث ر من مكان يا ترى الناس بتبذل جهد حتى ت ق ر أ حديثا أ و حديثين أ و ث ل ا ث ة في مسند أ ح م د بن حنبل الذي كان يحدث به مثلما فعل بقيه بن مخلد رحمه الله الذي قطع مئات الاميال أ م ي ل ألاف ل أو ا حتى يصل إلى أ ح م د بن حنبل و ي أ خ ذ حديثا أ و حديثين أ و ث ل ا ث ة كل يوم منقطع عن أ ه ل ع د ة سنوات حتى يتعلم هذا الحديث وهو بين أ ي د ي ن ا ويزهد الناس في طلب هذا العلم وفي ت ع ل مرت هذا العلم م الايام ويخرج م ل د احمد ل ل عمال يتعلم على ه قدين أ بن, بن حنبل من حبسه الاجباريه في البيت و أ ن يعيدوا الى الدرس و أ ن يعيدوا الى ا ل خ ط ا ب ة و أ ن يعيد لهم ك ا ن ت ه ا ل م س ل و ب ة ورجع أ ح م د بن حنبل يدرس الناس ت ا ن ي وجاء ب ق ي بن مخلد ليتعلم على يدي في, يد في داخل ا ل ح ل ق ة في المكان المتسع أ م ا م الناس جميعا وكان كلما ر أ ى أ ح م د بن حنبل أ ف س ح له المجال وحكى للناس قصته وقربه إ ل ى جواره وقال هذا من طلاب العلم الحقيقيين الذي أ ت ى من بلاد ا ل أ ن د ل س ولم يمنعه حفص أ ح م د بن حنبل ولم تمنعه الظروف ا ل ق ا س ي ة من أ ن يحصل علم هذا ا ل إ م ا م الجليل في يوم من الأيام من وسمع ه فيها فيها هذا و وبغداد وكان أوضة و كان كانت كانت ذلك كان فكان بالفنادق طبعا درجات الرقية الزمن نايم فراشي الفندق فندق مدينة من فندق بن يؤجر في مليئة رقية في بيأجر بقي درجة غرفة فمرض في مخلد على أعلى على أ ح م د بن حنبل رحمه الله أ ن بقيه بن مخلد مريض ل أ ن ه لم يحضر ا ل ح ل ق ة كعادته ف س أ ل عنه فقاله مريض فخرج أ ح م د بن حنبل بنفسه ليزوره في فندقه ويقول بقيه بن مخلد فجاء أحمد بن حنبل وأهل حنبل د بن ب غ احمد د من يعني خلفه أ بن حنبل ما شاء الله إذا سار سار الناس واهل ك ل خلف حنبل ه رحمه م أجمعون أحمد بن ل ل ف م كما ا الفندق دخل يقول ب ق ي بن م خ ل د ا ر ت ج ا ل ف ن د ق بأهله بالسكان عدد ض خ من جدا م الناس ا د خلفه ا ل ن الفندق د ق الصغير وأسرع صاحب وأسرع و و مزعور ويسأل بقي بن مخلد ما الذي حدث لماذا أحمد الرجل بقي الذي يأتي إليك هذا الرجل الجليل أحمد بن حنبل؟ بن بن حدث هذا قال جاء يعودني قال أ ن ت تعرف أ ح م د بن حنبل فيقول بعد ذلك عاملوني م ع ا م ل ة تختلف تماما عن معاملتهم قبل أ ن يزورني أ ح م د بن حنبل دخل له أ ح م د بن حنبل وعاده في فراشه وذكر له بعض الكلمات ا ل ط ي ب ة ويقول فعندما تكلم أ ح م د بن حنبل ابتدر الناس أ ق ل ا م ه م و أ و ر ا ق ه م كل كلمة تطلع من أحمد بن حنبل الناس سجلها من أحمد بن بوق أ ي ك ل م ة تطلع لا بد أ ن تكون على ا ل س ن ة فالناس تسجلها سبحان الله وخرج بقيه بن مخلد بعد ف ت ر ة ط و ي ل ة من بغداد بعلم غزير من علم أ ح م د بن حنبل م رحمه م ر الله و ا ل غ ر ي ومن ا ع ج ج ي ب ومن ا ل رحمه ي في ء جدا ي ا ت أنه ل يعد مباشرة إلى بلاد الأندلس مباشرة بل ذهب إلى ذ ب إلى الله م د ي ن ة وذهب إ ى مكة وذهب إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س ليجلس إ ل ي ه ويستمع أ و ل ئ ك الذين كانوا يعلمونه وعلى ر أ س ه م يحيى ابن بكر ي يحيى ابن بكر ي أ ح د كبار علماء ا ل أ ن د ل س الذين كانوا يعلمون ب ق ي ا بن مخلد بعد عود ة ب ق ي ا بن مخلد إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س كان يحيى ابن بكر ي يسمع إ ل ي ه وينصت إ ل ي ه فقد أ ص ب ح ب ق ي ا بن مخلد عالم كبير جدا جدا من علماء المسلمين لما رجع بقيه بن مخلد ب د أ يسجل بقى ويكتب الكتاب بتاعه المشهور اللي هو مسند بقيه بن مخلد ي تخيروا يا إخواني أنه في الأحاديث يزيد أحاديث يعني فاقى أستاذه في الأحاديث التي رويت في、كتابه. يقول ابن حزم أنه في ث الكتاب أستاذه كتابه الكتاب هذا ما سبحان الله فاقى ابن هذا أنه من مسند بن حنبل أنه أحمد على جمع حزم عدد ر وفي ى عن من أكثر أ ل وستمائة ا ص ح ب ويقول أ ن هذا روى عشر يروي شيوخ شيوخه وينطقي وفي على عن ضعفاء يعني عن عنهم سبحان كان ينطقي من شيخ تزيد ليس فيهم الله ه المسند كتب أ ك ث ر من ثلاثين الف حديث وهذا يزيد على احاديث مسند أ ح م د بن حنبل ب ت س ع م ا ئ تسعه وستين حديث فمعنى كده أ ن ده أ ك ب ر مسند الف في تاريخ ا ل إ س ل ا م وهو أ ك ث ر جدا من الحديث في ا ل أ ن د ل س بعد ف ت ر ة بقيه بن مخلد أ ص ب ح ت بلاد ا ل أ ن د ل س فعلا من بلاد الحديث وليس ولبقية وعلى وتصنيف أبواب الحديث في بلاد الأندلس إلا بن مخلد فضل عليه ألف غير هذا المسند الكبير وعلى فكرة المسند ده ألفه بطريقتين يعني ألفه、بتصنيفين. التصنيف الصحابة وتصنيف أبواب الفقه دارسي في غير بطريقتين يعني بتصنيفين هناك هذا ده من بن فكرة أحد و الكتب ن عارفين اني حاجة اسمها في ص ح ا والسنن ا ل دي م ت ق س م ة على الابواب الفقهيه ع ن ي م ث ل باب القضاء باب ا ل ع ق ي د ة باب الاخلاق باب ا ل ص ل ا ة باب الصيام على الابواب اما المسانيد فتؤلف على اسماء ا ل ص ح ا ب ة يعني باب ابو ه ر ي ر ة باب ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة باب عبد الله بن عمر باب أبو سعيد الخدري وهكذا اما مسند بقيه بن مخلد فهو مختلف عن كل المسانيد في العالم الاسلامي فقد قسمه على الصحابة وفي داخل كل صحابي قسم على الأبواب يعني في داخل ا ل ص ح ا ب ة يقول ا ل أ ح ا د ي ث التي ر و ت ه ا ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة في باب ا ل س ي ا س ة ا ل أ ح ا د ي ث التي ر و ت ه ا ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة في باب ا ل ص ل ا ة ر و ت ه ا ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة في باب الصيام يعني فعلا في منتهى الدقة وفي منتهى وكأنه بيستخدم من كمبيوتر عبقرية يقول فعلا الصعوبة معاه فعلاً نسمع منتهى منتهى وكأنه من من مهندس、معاه. سبحان الله فعلا عبقرية فزة يقول ابن حازن فزة المصنف الدقة الله لم بمثل قبل وأكثر أكثر هذا بقي ابن, مخلد ولا بعد بقي ابن مخلد وخلي د و ل بالنا ان ابن حزم كان بعد ب ق ي ا بن مخلد بحوالي م ي ت ن س ن ة يعني بيتكلم على ا ك ت ر من ر ب ع م ئ ه س ن ة في تاريخ ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة لم يصنف مثل مصنف ب ق ي ا بن مخلد رحمه الله مش بس لألف تفسير ضخمة جدا زي ما رحمه بس اكبر ويربو الطبري كتاب كبير تفسير التفسير تفسير كده جدا وهذا الله لألف قلنا على وقلف في فتاوى زي ايضا الصحابة والتابعين وهذا ا ل كما ت ا ب ك يقول الرواه أ ن ه أ ك ب ر من مصنف ابن أ ب ي ش ي ب ة و أ ك ب ر من مصنف سعيد ا بن منصور و أ ك ب ر من مصنف عبد الرزاق وهذه مصنفات ض خ م ة جدا زاد عليها ب ق ي ابن مخلد رحمه الله وكان مضرب المثل في ك ث ر ة ا ل ت أ ل ي ف كل ده ت أ ل ي ف وكل ده كتابه وكل ده طلب علم لكن هقول لكم حاجة غريبة جدا ذكرها الذهبي رحمه الله ذكرها ذكر عندما رحمه ترجمة حاجة جدا غريبة ب ق ي ا بن م خ ل ط قال ومن مناقبه العجيبة انه ل ع ج ي ب ة أ شهد وخلي بالك سبعين غ ز و ة في سبيل الله سبحان الله يعني كل هذه الحياة العلمية الكبيرة التدريس التعليم في أيضا في سبيل الله وكانت الدولة الأندلسية ومع العلم العلم كان منشغلا كان منشغلا كل ذلك وكانت إلى طلب وإلى وإلى وإلى الرحلة طلب إلى وإلى وإلى الشام بالجهات الله الدولة هذه جوار جوار جوار جوار بغداد مصر في جهاد ا ا مستمر مع م م ل ل كان ل ص ر ا الشمالية الموجودة في شمال الأندلس قشتالة مملكة مملكة مملكة كان منشغل دائما ن ليون أرجون ي في ة مملكة ومملكة ومملكة منشغل ب ا ل ق ت ا فرنسا ل معه ومع أ ي ض ا وكان بقي بن ق ي ا ب مخلد يخرج في هذه المعارك بشكل دائم ومستمر التي كانت بالصوائف والشواتي يعني جيوش تخرج في الصيف وجيوش تخرج في الشتاء سبحان الله كان ابن انشغالي بالعلم يشارك مخلد على كل تخرج تخرج يعني جيوش في وجيوش في بقي في طرب هذه المعارك وهذه الغزوات ل ل أ س ف الشديد في م ع ل و م ة يعني م ح ز ن ة لنا جميعا أ ن ه هذا ا ل إ ن س ا ن العظيم وهذا العالم الجليل لم المسلمين إلا قليل مؤلفاته لدرجة المسند التفسير لم لها ونتساءل لماذا الأمر من معظم ومعظم يبقى في أيدي يعد أن أجزاء أجزاء عدد قليل جدا جدا وجود لماذا حدث هذا الأمر فتكون ا ل إ ج ا ب ة ا ل م ح ز ن ة أ ن الصليبيين عندما دخلوا إ ل ى بلاد المسلم ي ن في ا ل أ ن د ل س وعندما أ س ق ط و ا ق ر ط ب ة في سنه ستمائه ستالتين من ا ل ه ج ر ة واسقطوا اشبيليه في سنه ستمائه ستاربعين من الهجره وقبلها اسقطوا طلايطله في سنه اربعمائه سبعين من الهجره حتى النسخ التي ذهبت إ ل ى مكتبه بغداد من إ ن ت ا ج بقيه ابن مخلد وكانت كتب ع ظ ي م ة جدا أ غ ر ق ه ا ا ل ت ط ا ر بعد ذلك في نهر د ج ل ة فضاع خير كثير وضاع علم كبير لهذا العلام ة الكبير بقيه ابن والأجزاء التي بقيت في العالم الإسلامي بقيت بعد مخلد ذلك في ق س ر ابن المستشركون وسرقها ا ل ر و و أ ي و ع ن د م ا ا ح ت ل و احتلوا ا العالم الإسلامي عندما ا د ب غ د عندما احتلوا, آآ آآ عندما احتلوا المغرب وتونس ع ن د م ا ا ح ل ا ت و و ع ن د م الجزائر ا ح ت و ا ا ل عندما احتلوا الشمال الافريق الذي كان يحوي ب ق ي ه ا ل ب ا ق ي ة من علم بقيه ابن مخلد أ خ ذ و ا كل هذه الكتب والمخطوطات ا ل أ ص ل ي ة إ ل ى بلادهم ويذكر المبارك فوري صاحب ت ح ف ة ا ل أ ح و ذ ي أ ن ه ر أ ى بنفسه بعض مجلدات مسند بقيه بن مخلد وجد في مكتبه برلين في أ ل م ا ن ي ا قبل ذلك هذا ما فعله بقيه بن مخلد رحمه الله ليحصل العلم وليجاهد في سبيل الله وليبدع وليؤلف فلينظر كل طالب علم من طلاب المسلمين لينظر كل عالم من علماء المسلمين لينظر كل طالب يذاكر في مجاله أ ي ا كان هذا المجال سواء كان في ا ل ش ر ي ع ة أ و في أ ي علم إ ل ى الجهد الذي يجب أ ن يبذله العالم في سبيل تحصيل العلم و إ ل ى ا ل أ ج ر العظيم الذي حصله هذا العلام الكبير ب ت و س ي ل العلم إ ل ى عام ة ع ل م ا ء ا ل أ ن د ل بل ل س إ ى ع ا ما ة ع ل م ء ا ل ع ا ل م ا ل إ س ل ا م ي أ س أ ل الله عز وجل أ ن يفقنا في سننه ون أ ي ع ل م ن ا ما ينفعنا ون أ ينفعنا بما علمنا إ ن ه و ل يذلك و ا ل ق ا د ر ع ل ي ه و أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن ي ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اسلك دربك لا تتردد شق طريقك ب ا ل ع ز م ا راي واحد لا يتعدد خ رفيقك في الازمات و ج ع ل حسن الظن بربي زدا ويقينا وثبات